بُوكتو. أربعون. أربعون. السؤال عن الطريق. السؤال عن الطريق. من فضلك. من فضلك. شو من؟ هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. بس تي يرو ايرو ركت ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. بس يرو يومي ايرو سنت ثم اذهب لجهة اليمين مئة متر. ثم اذهب لجهة اليمين مائة متر. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا ترام يمكنك أيضا أن تأخذ الترين. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. كيل كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ كيف اصل إلى استاد كرة القدم؟ اقطع الجسر. اقطع الجسر. اعبر النفق. اعبر النفق. سر حتى, إشارة ضوئية. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. ثم نعطف يمينا عند أول شارع. ثم إن عطف يمينا عند أول شارع. أستة وتر ركتة أن تاون ترى السكوانة واي كوربزيجا. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي.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 اركب ببساطة حتى آخر محطة. اركب حتى آخر محطة. ب